ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ل ا أ ق س م ب ي و م ا ل ق ي ا م ة و ل ا أقسم ب ا ل ن ف س ا ل ل و ا م ة أيحسب ا ل إ ن س ا ن س ل ا م بلى ق ا د ر ي ن على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 موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا ن س ل ر ا ق م ي ن أنه الفراق و ا ل ت ف ت ا ل س ا ق ب ا ل س ا ق ي للعلوم ا ل ا س ل ا ولا صلى ث م ذ ه ب إلى له م أ و ل لك ى ف أ و ل ى أولى لك فأولى أيحسب ا ل إ ن س ا ن أن يترك سدى أ ل م ي ك للعلوم ن الاسلاميه